الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد نتابع ان شاء الله فيما تبقى من هذا الاسبوع القراءه في هذا الكتاب كتاب ادب السلف في التعامل مع الناس وسبق ان احنا قرانا جزء من الكتاب في درس السبت و ذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراق الأمة أن علامة الفرقة الناجية لما سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم من هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي قلنا من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عقيدة وعبادة وفهما واخلاقا وسلوكا الكتاب يتعرض لجانب مهم جدا من هذه الجوانب وهو جانب التعامل مع الناس على اختلاف اصناف هؤلاء الناس واختلاف علاقة الانسان به فالناس كما ذكرنا من قبل منهم الكبير منهم الصغير ومنهم القريب ومنهم البعيد منهم الموافق ومنهم المخالف إلى غير ذلك من اصناف الناس كيف يتعامل الإنسان الذي يقول أنا على منهج السلف والذين قلنا أن إمامهم هو النبي صلى الله عليه وسلم والصف الأول المقدم من السلف هم أصحاب نبينا رضي الله عنهم الذين رباهم المصطفى صلى الله عليه وسلم وكفى ويأتي من بعدهم التابعون الذين عاشوا مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدخل من سار على نهجهم وسلك طريقتهم هذا الذي يحق له أن يقول أن يقول أنا سلفي إذا سار على نهجهم اعتقذ معتقداتهم سار على مثل طريقهم في السلوك وفي الاخلاق وفي العبادة إلى غير ذلك كما أقول الكتاب يتعرض لتعامل الإنسان مع الناس نحتاج أن يكون للانسان تعاملات تحكم بأن هذا الإنسان على منهج السلط وليس مجرد كلام لا الإنسان الذي يسير على قطة هؤلاء يختلف في تعامله مع الناس عن غيره من الناس في تعاملهم مع بعضهم البعض وذكرنا الأمر الأول اللي المؤلف حفظه الله ذكر حوالي 83 أدب من, أدب من أداب السلف في التعامل مع الناس فبدأ بقوله لا يطمعون في رضا الناس ويؤثرون رضا الله تعالى تعامل الإنسان الذي يقول انا سلفي وعايز فعلا يكون على منهج السلف مع كل الناس ابتداء هو هدفه وبغيته رضا الله ولي وليس رضا الناس وليس رضا فلان ولا رضا فلان لا يصح ابدا أن يكون الإنسان على منهج السلف وهو يبتغي رضا الناس حتى وان خالف ذلك رضا الله عز وجل بل هدفه و وطمعه في رضا الله حتى وإن خالف الناس الأمر الثاني وأيضا ذكرناه قبل ذلك قال يقبلون الحق ممن جاء به ولا يلتفتون إلى قائله اللي أتى بالحق سواء كان كبيرا صغيرا قريبا بعيدا حبيبا بغيضا نقبل الحق من قائله كائنا من كان وذكرنا من الأدلة على ذلك لعل من أوضح ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيطان شر الخلق لما علم أبو هريره رضي الله عنه قراءة آية الكرسي قبل النوم لما فعل الشيطان ذلك مع كونه الشيطان أضل الخلق السبب في ضلال من ضل ومن يضل من بني آدم قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه صدقك وهو كذوب في هذه صدق فكونه شيطان لا يجعل ما نقله من الحق أو ما حكاه من الحق من الباطل بل ما نطق به من الحق ومع كونه كذوب والأصل أنه كاذب لكن هذه اقبلها منه لأنه نطق بشيء من الحق هكذا السلف ومن سار على ناجهم يقبلون الحق من قائله كائنا من كان حتى ولو كان كافرا حتى ولو كان اي احد كائنا من كان نقبل الحق بغض النظر عن قائله كائنا من كان والعكس بالعكس نرد الباطل على قائله كائنا من كان حتى وان كان قريبا حبيبا وان كان هو من هو نرد ما جاء معه من الباطل ونحفظ له قدره ان كان من أهل السنة والحق الأمر الثالث وهو الذي نبدأ به اليوم إن شاء الله هو متعلق بالأمر الماضي اللي هو قبول الحق ممن جاء به كائنا من كان يقول المؤلف حفظه الله يعني من آذاب السلف في تعاملهم مع الناس قال يرجعون للحق ويخضعون له إذا جاء بالحق انسان كائنا من كان فابتداء نقبل هذا الحق وإن كان بعد ذلك مخالفا لما نعتقده فالواجب علينا حتى نكون من أهل الصدق أن نرجع للحق وأن نكف عن المخالفة قال كما هو شأن المؤمنين الصالحين شأن المؤمنين الصالحين لما تبين له الصحيح من الأقوال ومن الأفعال يرجع له ويترك ما كان عليه قال فإنهم إذا عرفوا الحق سارعوا إليه وإذا كشفوا الباطل في نفوسهم إذا عرفوا إن هو كان غلطان تنكروا له وعدلوا عنه قال والرجوع إلى الحق بعد معرفته واستبانة أمره خلي بالك من استبانة أمر عشان ما تتهمش حد بالعناد العناد وتقول شمعنا فلان مش راضي يرجع للحق شمعنا شمعنا قد يكون لم يتضح له أنه مخالف للصواب قال الرجوع إلى الحق بعد معرفته واستبانة أمره من الظواهر السلوكية لخلق حب الحق وايثاره والرجوع إلى الحق فضيلة من الفضائل التي دعا إليها الإسلام هو الإنسان لما يتوب من ذنب مش هذا رجوع إلى الحق بعد ما قارف شيء من الأخطاء ومن الباطل فالإسلام يدعو إلى الرجوع إلى الحق قال وحث على الالتزام بها الإسلام حث المسلم على الالتزام بالحق وعدم البعد عن الحق قال وعمل على تربية المسلمين عليها لذلك فهو من الفضائل الرجوع للحق يعني التي يتحلى بها المؤمنون والرجوع إلى الحق فضيلة خلوقية راقية توجد عند أصحاب الفطر العالية في بعض الناس يتكبر عن الرجوع للحق إما بسبب ما يظنه أنه حياء والوقوف عن الرجوع للحق بدعوة الحياء هذا من تلبيس الشيطان والحياء لا يدل إلا على خير والحياء لا يمنع من الرجوع للحق قال فضيلة خلقيه راقية توجد عند أصحاب الفطر العالية من الناس لأنهم بفطرهم العالية لا يجدون في نفوس ما يصرفهم عن الاستجابة للحق لما ترجع للحق هذا يزيد من قدرك هذا لا يقلل من شأنك العلماء الجبال الأعلام فيما مضى ومن القدماء ومن المعاصرين لا يتحرج أنه يقول كنت أقول بكذا والآن اتضح لأن الصواب في الأمر الفلاني هذا كثير جدا جدا مما قرأناه في سير سلفنا وفي اخلاق علمائنا القدامى والمعاصرين قال لأنهم بفطرهم العالية لا يجدون في نفوسهم ما يصرفهم عن الاستجابة للحق ورجوع إليه فلا أنانية تصرفهم الناس يقولوا فلان أخطأ ما تقول الناس إيه الإشكال قال ولا عصبية تصدهم مش عشان هو متعصب لقول شيخه اللي هو بيحبه أو جماعته أو حزبه أو كذا أو كذا يفضل مستمر على الباطل لا المسلم يدور مع الحق ومع الدليل حيثما دار بغض النظر عمن تبناه تبنى خالفه قال ولا عزة آثمة تحجبهم أو تحجبهم عن رؤية الحق وأما الأهواء والنوازع النفسية فإنهم يستطيعون أن يجدوا سبيلا إلى مداراتها في ظل الاعتراف بالحق والرجوع إليه بعد كده بيسرد بعض الأخبار والأحداث ربما مر ذكرها في المجلس الماضي فننتقل إلى الأدب الرابع من أدب السلف رضي الله عنه ورحمه الله في التعامل مع الناس قال ينصفون مخالفيهم خلي بالك الإنسان سهل عليه هو ينصف نفسه سهل عليه هو ينصف إنسان هو بيحبه سهل عليه ان هو ينصف شخص يعني ايه وافق ما عليه هو من ال لكن مش من السهولة بمكان ان الانسان يقول عن واحد يرى ان هو من المخالفين او من البغضاء ويقول هو مخالف الامر الفلاني لكن فيه من سمات الصلاح كذا وعنده من اخلاق الصالحين كذا وكذا من اخلاق السلف ومن أدب السلف أنهم ينصفون مخالفيهم ولو كانوا مبغوضين مشنوعين لما يكون إنسان بيسب رب العالمين وبيكفر بالله وبيجعل لله شريكا في الخلق وفي الإيجاد وليل نهار بيسب الخالق ومع ذلك تقرأ في كتاب الله عز وجل عن اليهود والنصارى الذين زعموا لله شريكا الذين اتهموا الله عز وجل تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا بالبخل وبكذا وبكذا تجد في كتاب الله عز وجل انصافا, انصافاً لهؤلاء الذين يكفرون بالله واتوا بأعظم الذنوب وهي الشرك بالله عز وجل يقول الله عز وجل ومن أهل الكتاب من ان تأمنوا بقنطار حاجة كبيرة جدا جدا جدا يعمل إيه يؤدي اليك فيهم ناس ده دول الكفار نعم ولكن الله عز وجل يعلمنا أن ننصب هذا البغيض وان كان كافرا وإن كان أبغض الناس إلينا لا يمنعنا أن نقر بالحق ونقول هذا الانسان في صفات الخير كذا وكذا قال وطبعا مرة معنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيطان انه صدقك وهو كذوب يقول قال السمعاني سألت أبا سعد البغدادي عن أبي منصور ابن شكرويه قال فقال اشعري يعني عنده مخالفات في عقيدة أهل السنة في الأسماء والصفات. قال لا يسلم علينا ولا نسلم عليه ولكنه كان صحيح السماع عنده ميزة معينة بيتقن ما سمع وما ينقل من الأحاديث ومن الأخبار اسمع الكلام قال أشعري عنده مخالفات في العقيدة قال لا يسلم علينا ولا نسلم عليه طبعا في مبحث الزجر بالهجر بعض أهل العلم يتكلمون في أنه من المصلحة ان الأفاضل والأكابر من أهل العلم لا يلقون السلام على أهل البدع ولا يجالسونهم ولا يستمعون إليهم علشان لما العام ينظر ليقول شيء فلان الشيخ بيسلم عليه وفلان الشيخ بيسمع له وفلان بيجلس مع اللي, اللي انتوا بتقولوا مبتدع ده بيجلس مع الشيخ والشيخ بيسلم عليه وبيصطك وكذا وكذا لا اهل العلم يعني اه يتركون السلام على هؤلاء زجرا لغيرهم من انتحال مذاهبهم وحتى لا يغتر الناس من ان اهل السنه يسلمون عليهم ويظنوا ان الامر واسع دول زي دول شبه دول لا فقال أبي منصور رحمه الله فلان سألت أبا سعد البغدادي عن أبي منصور ابن شكرم فقال الشعري لا يسلم علينا ولا نسلم عليه ولكنه صحيح السماع وقال الذهبي رحمه الله في ترجمة حريز ابن عثمان الرجي الحمصي قال كان متقنا ثبتا لكنه مبتدع متقن ثبت يتقن اللي كان لا يزيد ولا يتكلم ب ولا يروي بالمعنى لكنه كان مبتدع فيثبت له الاتقان وشده الحفظ وكذا وكذا ولا يمنعه ان هو يقول ايه لا ما فيه خير وقال الامام احمد رحمه الله وقد ذكر أو قد ذكر إسحاق بن راهوي رحمه الله لم يعبر الجسر إلى خرسان مثل إسحاق وإن كان يخالفنا في أشياء فإن الناس لم يزل يخالف بعضهم بعضا احنا مختلفين فعلا واحد اثنين ثلاثة عشر مية من المسائل لكن لا يزال الناس يخالف بعضهم بعضا، لم يعبر الجسر إلى فرسان مثل إسحاق يشهد له بالعلم وبالفضل الإمام أحمد رحمه الله ولا يمنعه مخالفته لإسحاق رحمه الله في مسائل أن يثبت له الفضل والعلم قال وإن كان يخالفنا في أشياء لا ده ما يمنعناش أخذ بالك من إن احنا ننصفهم أخذ بالك في أيضا في كتاب ربنا ولا يجرمنكم شنان قوم هم لما يظلموا ويجوروا عن العدل انت من ايهم لا تعامل الناس كما يعاملونك يعني ايه المبدأ بتاع بعض الناس هو ولا عامل كل واحد ايه لا انت لك منهج بيميزك بتعامل بكل كل الناس وذكر الذنبي رحمه الله في ترجمه بشر المريسي ونقل عن بعض أهل العلم تكفيره بعض أهل العلم كفرون ثم قال ومن كفر ببدعة وإن جلت حتى وإن كانت بدعة كبيرة جدا قال ليس هو مثل الكافر الأصلي ما تعملوش زي اللي ما أسلمش أصلا اللي ما عرفش ربنا أصلا ولا ركع ولا سجد لله قال ولا اليهودي ولا المجوسي ما تعملوش اللي هو مسلم لكنه ابتدع زي اللي يعبد النار أو اللي ما أستمش أصلاً. أبى الله أن يجعل من آمن بالله ورسوله واليوم الآخر وصام وصلى وحج وزكى وإن ارتكب العظائم وضل وابتدع كمن عاند الرسول وعبد الوثن ونبذ الشرائع وكفر ولكن نبرأ إلى الله من البدع وأهلها نبرأ إلى الله من البدع التي اعتقدها أو خالف اهل السنه إليها لكن لا يمكن أن نسوي بينه وبين الكافر الأصلي وعن عبد الله بن محمد الوراق رحمه الله قال كنت في مجلس أحمد بن حنبل فقال من أين أقبلتم قلنا من مجلس أبي كري قال اكتبوا عنه خذوا منه اقبلوا منه العلم فإنه شيخ صالح فقلنا إنه يطعن عليك ده بيغمس فيك بيغمس في الإمام أحمد قال فأي شيء حيلتي انتوا عايزين لما أنتوا لي كده أقول خلاص ما تسمعوش منه ما تحضروش مجلسه لا فأي شيء حيلتي شيخ صالح هو صالح أنا أشهد له بذلك قد بلي به عنده ابتلاء معين أنه شغل نفسه بالكلام في الإمام أحمد لكن لا يمنع ذلك من ان الإمام أحمد رحمه الله يدعو الناس إلى تلقي العلم عنه إلى آخر ما ذكر رحمه الله الأدب الخامس من أدب السلف في التعامل مع الناس قال يعتبرون الناس بكثرة المحاسن لما تيجي توزن الناس وتقول ده كويس أو ده وحش يبقى بميزان الشر إذا كنت فعلا سلفي حقا فالسلف يعتبرون الناس لما يقولوا ده يصنفوا الناس ويزنوا الناس قال بكثرة المحاسن يعني الذي يغلب خيره شره يبقى إنسان صالح بالك إذا غلب خيره شره يبقى انسان صالح وإن كان عنده من الأخطاء كذا وكذا إذا بلغ الماء القلتين ايه لم يحمل القبض قال ولا ينسون المحاسن ولا يغطون المعارف بعض الناس يحملوا تحملوا المخالفة أو العذاو عياذا بالله على إنه لو شاف خير يدفنه ولا يذكره وإنما يذكر فقط السيئات والأخطاء قال الذهبي رحمه الله في ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى العثماني غلات المعتزلة وغلات الشيعة وغلات الحنابلة وغلات الأشاعرة وغلات المرجعة وغلات الجهمية وغلات الكنرامية قد ماجت بهم الدنيا وكثروا وفيهم أذكياء وعباد وعلماء نسأل الله العفو والمغفرة لأهل التوحيد ونبروا الى الله تعالى من الهوى والبدع ونحب السنة وأهلها ونحب العالم الشاهد بقى ونحب العالم على ما فيه من الاتباع والصفات الحميدة ولا نحب ما ابتدع فيه بتأويل سائغ وإنما العبرة بكثرة المحاسن العالم ده اللي هو من أهل السنة ده صاحب الفضل والقدر والمكان بشر نجله ونحترمه طاعة لامر النبي صلى الله عليه وسلم ليس مننا من لم يرحم صغيرنا ويوقف كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. ده ادب بالسلف وده اخلاق المسلمين وعند أن تزل قدمه أيضا لا نحيد عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال أقيل ذوي الهيئات الإمام الشافعي رحمه الله يقول ذوي الهيئات صاحب الهيئة الرجل يعرف في الناس بالخير إن ده من علماء أهل السنة قال فيزل الزلة أو تكون منه الهفوة فهذه نقيلها هذه الزلة وهذه الأفضل نقيلها ما نقولش اللي انت عملته ده صح لا أخطأ وهو الشيخ وهو العالم وهو أقيل ذوي الهيئات يعني تجاوزوا لذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود هذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم العبرة كما قلت بكثرة المحاسن هذا الرجل الذي غلب خير شره وغلبت محاسنه على أخطاؤه وهفواته وزلاته نقبل منه أئمة جبال كبار ملأوا الدنيا علما ومع ذلك يكون عندهم شيء من الخطأ لا يذبح العالم ولا المسلم إذا أخطأ وإنما يغمر ذلك في حسناته ويقال عنده من الخطأ كذا وكذا ويحفظ الله قدره طالما غلب خيره شره وقال الإمام الذهبي رحمه الله في ترجمة ابن عبد البر الإمام العلامة قال ومن نظر إلى مصنفاته بان له منزلته من سعة العلم وقوة الفهم وسيلان الذهن ما شاء الله يستحضر الدليل في سرعة قال وكل احد اي حد من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل احد يؤخذ من قوله ويترك الا رسول الله صلى الله عليه وسلم هي منزله وايه متنساش ابدا في كلمتين منها ما ينفعش تحط عليهم خطا وتحط أو كلمة منها ماينفعش تشيلها وتحط مكانها أي كلمة ثانية أو أي حد ثاني وما آتاكم الرسول كل اللي آتاكم الرسول ها فخذوه وما نهاكم عنه فتا ماينفعش تشيل الرسول وتحط الشافعي ولا أحمد ولا البخاري ولا مالك ولا فلان ولا فلان مهما جلق ولا أبو بكر الصديق أخذ بالك وما اتاكم الرسول كل الذي اتاكم, آتاكم به الرسول صلى الله عليه وسلم فأخذوه لكن أبو بكر رضي الله أفضل الأمة بعد رسول الله يؤخذ من قوله ويرد أخذ بالك عمر الفاروق رضي الله كذلك إلى آخر رجل في الأمة كل أحد يؤخذ من قوله ويرد كما قال الإمام مالك امام دار الهجره وأشر إلى قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم كل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب إيه؟ هذه الايه الحجره ومعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم دفن في مكان حجراته صلى الله عليه وسلم قال الامام الذهبي عن الامام ابن عبد البر الامام العلامه ومن نظر إلى مصنفاته بان له منزلته في ساعة العلم خلي باله وقوة الفام وسيلان الذهب وكل أحد يوخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن إذا أخطأ إمام في هذه نعم الإباء نرد كل الذي جاء به يعني لما تكلم عن العلم في الإمام إنه أو الإمام بن حجر أو غيرهم رحمة الله على الجميع إنه هو تأول بعض الصفات على خلاف مذهب اهل السنه والجماعه يبقى خلاص يحرق فتح الباري ويحرق شرح صحيح مسلم للامام النووي ورياض الصالحين ومجهودات هؤلاء الجبال من الاعلام لا يرد الخطأ ولا نوافقه على الخطأ ويعرف له قدر ويقبل ما جاء به من الحق وهو امام يعرف له قدر قال لا ينبغي ولكن إذا أخطى إمام في اجتهاده الكلام لإمام الذهبي رحمه الله لا ينبغي لنا أن ننسى محاسنه ونغطي معارفه بل نستغفر له ده انت فوق أن أنت بتقبل محاسنه وترد عليه الخطأ أن مطلوب منك ان أنت تستغفر له في القرآن في المشهد اللي هو بيصور المجتمع الإيماني للفقراء المهاجرين ده صنف أخذ بالك الأم المهاجرين الايه اللي بعدها والذين تبووا الدار والايمان اللي هم اللي الانصار خلاص راح الانصار وراح المهاجرين والذين جاءوا من بعدهم منهجهم ايه أخلاهم ايه يقولون ربنا اغفر لنا احنا وبس احنا وبس ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا إلى الآيات فقال بل نستغفر له ونعتذر عنه اخطا رحمه الله رحمه الله بالك الإمام الألباني رحمه الله لما يجتهد في مسألة مثلا ويذهب إلى الاعتكاف يكون إيه الأرجح أنه يكون في المساجد الثلاثة نقول الإمام الألباني هو الإمام الالباني الشيخ ابن باز رحمه الله يقول إيه ليس تحت قديم السماء اعلم من بالحديث من محمد نصر الدين الألباني رحمه الله ومع ذلك لما يخطئ في هذه المساله العلماء يحفظون له قدره وعلمه وجاده ويقول لا خالف الإمام الصواب في هذه المساله اجتهد فاخطا والنبي صلى الله عليه وسلم شهد بان له ايه اجر اخذ مالك وان اصاب فله اجر وقال ابن حجر إلى رحمه الله ومن شأن المؤمن الكريم أن يستحضر في نفسه اللي منهجه مخالف للمنهج دي اخوانا يبقى ما يقدرش ما, ما, ما ينفعش يقول انا سلفي اللي يحفظ العلماء اقدارهم ويرد عليهم الخطا مع حفظه لاقدارهم اهلا وسهلا يبقى على منهج السلف هذا ادب السلف في التعامل مع الناس اللي منهجه ان اللي يخطئ يذبح ما ينفعش يقول انا سلفي وليس في شيء من منهج السلف ولا من أخلاق السلف ولا من آداب السلف رحمهم الله ورضي الله عنه قال ابن حجر الهيثم رحمه الله ومن شأن المؤمن الكريم أن يستحضر في نفسه محاسن أخيه وينسى مساوئه ومن ثم قال ابن المبارك رحمه الله المؤمن اللي عايز بقى يقول لنا سلفي أنا مؤمن من يطلب المعاذير يقول اخطا اجتهد وبذل وسعه ولكن اخطا قال والمنافق شغلته بقى يطلب العثرات شغلته ان قاعد طول النهار فلان قال مش عارف عمله كذا سووا كذا يا اخي احرص على ما ينفعك ما لكش دعوه بهم واسعى فيما ينفعك انت وقال المدائني لحن الحجاج يوما وابسم اخطا آه في آه كلمه فقال الناس لحن الأمير الأمير بيغلط مش عارف يتكلم فأخبره بعض من حضر قالوا له ده الناس بتقول الأمير إيه؟ لحن أخطأ فتمثل بشعر قعنب ابن أم صاحب اللي الحجاج الأبياد قال صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به وَإِنْ ذكرت بسوء عندهم اذن يعملوا ايه طرطاوا دنهم لما يكون حد بيكلم فيه طرطاوا <ودي> دمن عندهم <تصفح> قال صم ما بيسمعوهش ترش اذا سمعوا خيرا ذكرت به لما الناس تكلم ده فلان في وفي وفي وان ذكرت بسوء عندهم اذن قال فطانة فطن فطن فطنوها لم تكن لهم مروءة أو تقن لله ما فطنوا إن يسمعوا شيئا طاروا به فرحا لما يقولوا فلان شاء فلان بيخطأ أو بيسمعوا بيخطأ مني وما سمعوا من صالح دفنوا كأنهم ما سمعوش حاجة <تصفيق> وسئل رؤبة ابن العجاج عن أعداء المروءه الناس اللي هم ما شيء اخلاق الرجال، فقال بنو عم السوء إن رأوا صالحا دفنوه وإن رأوا شرا أذعوه. شغلته هو إيه يروج ايه؟ الفضائح؟ حتى وإن كانت من من فيها من الحقائق. بلك المسلم من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. طب بمفهوم المخالفه ومن فضح مؤمنا هو فعلا وقف على زل. ما فيش مصلحة شرعية إن هو يقف ويردد وينقل فلان وفلان وفلان. لا مع ذلك هو شغال. فلان شوفت فلان سمعت فلان سمعت فلان ما فيش مصلحة أخذ باله. من سترى مسلما سترى الله في الدنيا طب ومن فضح مسلما نسأل الله السلام والعفو والعافية. وعن الربيع عن ابن سيرين رحمه الله قال. ظلم لأخيك أن تذكر منه أسوأ ما تعلم وتكتم خيره أنت قاعد تتكلم ان في الحاجة الفلانية والحاجة الفلانية طيب كم حسنة من محاسنه ذكرتها نكتفي بهذا القدر ونتابع ان شاء الله غدا في أدب السلف في التعامل مع الناس نسأل الله أن يؤدبنا بأدب سلفنا وإمامهم نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه قل قولي هذا استغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أشهد أن لا إله إلا أن نستغفرك ونتوب إلي benar, terima kasih kerana memberikan